Bismillahirrahmanirrahim. Hamidum. Tanzilum min ar-Rahmanir-Rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumin ya'lamun.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 إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا ۖ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ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 إِنَّكَ كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَظَنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإمسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأ مسّه لا يقول إن هذا